بسم الله الرحمن الرحيم ان حكمتكن سر زرتم المقام لن سوف تتعلمون ثم كلا سوف تتعلمون ری جہی سم ترون گی نری ن این